أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ان انها تذكره فمن شاء ذكر ففي صحف مكرمه مرصوعه مطهره بايدي سفره قرام من قتل أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يق فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيته ن وَ نَخْلَا وَحْدَائِقُ الْبَاءِ وَفَاكِهَةٌ وأبا متاعا لكم وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ الصَّاخُّ أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يضنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاعكة من أخيه ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة